ربما مذكور لقوم غاب عنهم رب عبده رب ربما مذكور لقوم غاب عنهم فنسوا غابوا غابوا ربما مذكور لقوم غاب عنهم فنسوا واذا فنسي المرء افنذر سنون وكأن المراقد يبكي عليه اقرب و كأن القوم قد قاموا فقالوا اتركوه سائلوا كلموه تحركوه لقنوه حرفوه وجهوه مددوه غمضوه عجلوه لرحيل عجلوا لا تحبسوه عجلوه لرحيل تعجلوا لا تحبسوه ارفعوه اغسلوه كفنوه حنطوه فإذا ما لف في الاكفان قالوا فاحملوه اخرجوه فوق اعواد المنايا شيعوه فاذا صلوا عليه قيل هاتوا واقبروه فاذا ما استودعوه الارض فردا تركوه فاذا ما استودعوه خلفوه تحت رمس اوقروه اثقلوه ابعدوه اسحقوه اوحدوه افردوه ودعوه فرقوه اسلموه خلفوه وانثنوا عنه وخلوه كان لم يعرفوه وكان القوم فيما كان فيه لم يلو وكان القوم فيما كان فيه لم يلو ابتلى الناس من البنيان ما لم يسكنوه جمع الناس من الاموال ما لم ياكلوه لبناس من الامال ما لم يدركوا ترك الموتى فرادا الى ما قدموا انه الموت ملاقيكم انه الموت ملاقيكم انه الموت منأيكم حقا فتقوا